أن صبنا الماء صبا، ثم شقنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعين بوا وقط بوا وزيتنا ونخلنا وحدائق الباء. وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه